بسم الله الرحمن الرحيم قل سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمعك حاوكما إن Yeah. <laughs> Du kan ikke se <Sessi> أَلَمْ تَأْتِ إِلَى الَّذِينَ نُورِثُوا نَجِيٌّ وَأَسْهُدُونَ لِمَا اشتركوا في القناة Selvannsrig Jeg yeah. Det er godt for dere, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء and <laughs>